Dat die die staat in de kamer die die die, die die die die hoe of the Mijn dag is nie, mijn dag is niet zo lief als jij. Waarom heb ik de kans وَجَعَلْنَاهُمْ فِيهَا أَسْتَحْيَاءً وَسِنَّةً وَأَلِيمَةً فَإِذَا أَتَيْنَاكُمْ فَقَالَ مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ أَعْلَمُ مِنَّا بِالْحَرْجِ وَمَنْ أَعْلَمُ مِنَّا بِالْحَرْجِ وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي وقفتي لا رب من نفسك لما يدوده والله يسعى فتبسم داخك من قبلها قال رب أعجعني أن أشكر يعمك فتبسم داخك من قبلها قال رب أعجعني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 أول أزدخن أول أزدخن أول فقال ما لم تحق بِهِ أَجْرٌ كَبِيرٌ أَلَمْ نَأَدْخُلْهُ فَيْلًا إِلَيْهِ أَوْ لَا يَكُنْ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ دُونَكُمْ كَمَا كَانَ حَتَّى بَلَغَ أَشُدَّهُ وَقَالَ إن رَبَّهُمْ كَمَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ يَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَهُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ Thank mm -hmm. you. Ooh. Mm -hmm. Thank you يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي <تصفيق> قبل أن تقوم من مقالف وليم من عذاب رقيم أليم قال الذي يوجدني أمي من الكتاب ألا أعطيك يَا سَمَاءَ سَلَامٌ قل عبد الله قل عبد الله كإباه الشريطان يحسنون قال يا قيبك ستأذرون بك لأسقر للحسن لولا ستأذرون الله لأيكم ترحمون قالوا اكتيرنا بك وبي الله قال dan is het niet meer niet meer Het is niet Het is niet meer zo. Het is niet Het Het سبه سبحانه وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم واجعله من أحب الناس إلى الله واجعله من أقرب الناس إليه واجعله من أعز الناس deze verhouding van het verhoudingsbeleid is een verhouding van En dat dat Thank okay. All <laughs> Thank you. mm -hmm. Ik weet niet wat E então... إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا بِجَنَّةِ الْمُسْتَقْبِلِ الْمُسْتَقْبِلِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِرَبِّنَا أَلَمْ يَدْعُهُمْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يَعْبُدُونَهُ إِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْبُدُونَ وَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْبُدُونَ وَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فإنما يهتد من نفسه ومن دل فإنما يهتد من ناظرين وقروا حمد لله سيديكم